بعد المسافة حار قلاء بعد المسافة وشو قلاء ذايت رهافة حار قلاء بعد المسافة حار شديد بعد المسافة وشو قلاء اي برهفه ليك يل شوافي مشواطي وزاهي جاي لو حشرفه ليك يل حاض يا مؤبر ja mużwfer, ja błędna, i ya Ja ya هاني بيت سحنا مربوع سبيت هفتش لك بر هاني بيت سحنا مربوع سبيت هفتش لك بر يا راي ده مر في الروادي الطير عجمي في عيون أبو باغليهم mura ليتكم ما باغليهم مره في الشميس 100 مره تسهر في الشميس ja والنهار ييجي انا حصير كان يكون بيني اللا مره حار بعد المسافه حار خلاق بعد المسافه وشوق ليل بعد المسافة حار شديد بعد المسافه وشوق ليب زايد رهافة لكل حاضنة شوافي وزاهي زي لوحة شرافة ايك الحاضن الشواطي ماذا هي زي زي لوحة الشرافة يا مغفر يا مظفر يا بلدنا يا جياب يا مغفر يا مظفر يا بلدنا يا جياب Chogna leka i bida min, gabbal na faryk. Tam się minnak, chogna leka i min, gabbal na faryk. Wytlekiń tam من حال لا طاضي لا مغارس لا مشاري أبا شابكة سارح ليل ملالي نجم ماري السهول الزهر نظرة الجبال الشهر شوقنا ليه ترحاب هنال لا تجافي ولا فوارث شوقنا ليه لا تجافي ولا فوارث شوقنا ليه تلّى العزارة ليه في سيم للعيون tym العيون الكحله خيجه لدياها باطيب حار أقوى وضوى تولي محبة أدة تجدات وخلافك مدة غير حبة حبة الشميس بيننا وزمكة أقوى وضوى تولي جدات وخلافك مدتوير حب حبا <متصفيق> انتي حبك وهب انتي انتي حبك وهب حتى فيك النيل ريحه لو باب وكبه شق فيك اول ما